أعوذ الله من الشيطان الغبيب من الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذن القرى نقص عليك Thank كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم وَمَا نَسْنَا مِنْ ذِكْرِ رَبِّكَ فِي كيف كان عاكبة <كذا ترمتين> المصيد Odeji dokun bir بآية سأتي بها إن كنت من You did. Yatuka diye kli قال لعم وإنكم لمن المقربين قالوا وعلى ألق world. فوقع الحق وبرط لما واقول لك يا قال في العون آمنتم به قبل أن آذنا لكم آمَنَ Yeah. قَالَ فِي الْعَوْمُ آمَنِ تُنْدِي قَبْلَ أَنْ آذَنَا لَكُمْ إن